111. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعد لا يعلمهم فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريد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 يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل مؤمن وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وعلنا على ما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 ان الله بعزيز و الله جميعا فقال الضعفاء فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم اننا لكم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 وَاغْرِبُوا بِغِلظَةٍ لَّعَلَّ النَّاسَ يَعْتَذِرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قرار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 111. تَرَ tera الذين بدلوا Frau الله Allah kufra قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوفقوا مما, مما رزقناهم سرا وعلانية. من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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار 126. من كل ما سألتموه 127. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 مهطعين مُقْنِعِي رُوسيٍ لا يرتد إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعَدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَذْرِ الناس يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَفْرَنَا